بسم الله الرحمن الرحيم ا ل ا ن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 تُعَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب امته معدوده لا يقولن ما يحدث الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاقبين ما كانوا به يستهزئون ولئن ادنى الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه لياءس كفور ولئن ادناه نعماء بعد ضلاله سَتُولَى يطول ان لهل السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة واجر كثير تلعلك تاركون بعض لا يوحى اليك وضائق بهم صدرك ان يقولوا لولا اي يقولون لولا انزل عليك انز او جاء معه ملك انما انت نذير والله على كل شيء وكيل ام يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سوار مثلهم مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله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 اسَمَّنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ وَمِنْ طَبِعِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ جَلَّ مَنْ وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَإِنَّ مَوْعِدَهُ سَلَا تَكُفِي مَرِيَّةٌ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين ذين يصدون عن سبيل الله ويبغون هيه وجه وهم بالاخره هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُنْصَرُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ اجرم انهم في الاخرهن اخسرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخلتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنتهم فيها خالدون مثل الفريقين كالاعما والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا فلا تذكرون لَقَدْ أَرْسَلْنَا لَآ نُحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِكَ سُوءًا وَمَا نَرَاكَ تَتَّبِعُ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِالرَّأْيِ وَمَا نَرَانَاكُمْ عَلَيْنَا مِنْ ظَلِمَ بَل نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعَمْ يَتَعَلَّقُونَ بِهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ ولا انا بقاريد الذين امنوا انهم ملاقو ربهم ولكني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من يرسلني من الله ان طردتهم فلاتلكرون ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعيركم لن ياتيهم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم اني اذلم من الظالمين قالوا يا لوح قل جاء deltaTime فاكثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين قال انما ياتيكم به الله ان شاء وما ان ارادت ان اوصح لكم ان كان الله يريد ان يضيقكم هو ربكم الاله ترجعون ام يقولون افتراء لِتَإِسْلِمَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّ مَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَهِرُوا مِنْ قَالَ إِن تَسْهَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْهَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْهَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ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 وقال ركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزله ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساوي الى جبل يصمونين من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا اشتاق على الجود وقيل بدل للقوم العالمين ونادى نوح ربه فقال ربي ان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 سَقَرْنِي افلاَ تَعْقِلون وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ اتَّن إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنَّكُمْ لَتَشْرُكُونَ مِن دُونِهِ أَحَدًا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 يَجِنُّ مِنَّا وَلَجَأْنَا إِلَيْهِ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِعَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَأَطْفَأُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بعد إلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أن شأكم من الأرض واستعمركم فيها وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذِهِ أَتَنهَانَا أَن نَّعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ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 فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام من ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صانحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز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 وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ عِجْلٌ حَنِينٌ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ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 رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حليم مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءت له البشرى يجادلونا في قوم لو ان ابراهيم لحليم اواهمليم يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك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 سَتَطُ الله وَلا تَخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَد عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ قَالُوا يَا هَلُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَرْتَكِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ امرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره وامطرنا عليها حجاره من سجيل منذر مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد والى مدين اخاص شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان اني اراكم بخير واني اخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم اوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياءهم لا تعثوا في الارض مفسدين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 وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيب وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِدَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ وقالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا قالوا يا شعيب ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخلتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا ويا قوم اعمالك وقالوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخسيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء جئنا شعيبا والذين امنوا معه برحمتنا منا واخلت الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كان لم يغنوا فيها الا بعدا لمدينا كما بعدت سمود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 آي الْقُرْآنِ قَصَصُ عَلَيْكَ مِنْهَا نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا طَائِمٌّ وَحَصِيلٌ وَمَا ضَلَّنَّاهُمْ وَلَكِنْ ضَلُّوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَتَ تَبْيِيبٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِلَّا أَخْذَ الطُّورِ وَهُوَ ظَالِمٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ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 السعيد ففي الجنه خالدين فيها وانما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها خالدين مِرَّة مما يعبد هؤلاء ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل واننا لم نوفهم نصيبهم غير منقص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وانهم لفي شك منهم مريب وان كل لن لا يوفينهم ربك اعمالهم انه بما يعملون خبير فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا لنا وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُنُفُسًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ لَذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ طَبِعِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُوتُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ قالوا مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمه ربك لاملا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين وكلانقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به